وينفقوا مِمَّا رزقناهم سرا وَعْلانِيَةٍ مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَ يوم مِنْ قَبْلِ أن يأتي يوم لا بيع فيه يَأْتِيَ خلال وَلَا